عمل جميل من أعمال الموسيقار إبراهيم حجاج المقطوعة الموسيقية اللي هنقدمها مكتوبة في الخمسينات برضو في أوائل الخمسينات واسمها عربية الصحراء مش عارف يقصد طبع غالبا يقصد البدوية على الفتاة العربية اللي في الصحراء لكن احنا تعودنا ان نسميها الصحراء وتعود سبزدنا اللي قدموها في برامج كتير قبل كده انهم يقولوا موسيقى الصحراء لابراهيم حجاج لما اتكلم عن ابراهيم حجاج فلازم اتكلم عن جيل باكمله من الموسيقيين الدارسين المثقفين الوعيين يعني زي ما اتكلمنا عن الاستاذ عبد الحليم نويرة قبل كده في بحيرة المنزلة أه نذكر أه الاستاذ حجاج نذكر الاستاذ عزيز صادق نذكر الأستاذ فؤاد الظاهري مجموعة من جيل حاول باستماتة أن يتقدم بالموسيقى الشرقية يتقدم بها عن طريق الاوركسترا الكامل والتوزيع الموسيقي لمختلف آلات الاوركسترا من خشبية إلى محاسية إلى وترية إلى آلات نقر يتقدم في توزيع شرقي جديد على الأذن المصرية والعربية بشكل عام إبراهيم حجاج من أصحاب هذه البصمة في موسيقانا بالتأكيد ولما حنسمع الصحراء حنشوف قد إيه كان ذو فكر مستقل جدا وحنشوف قد إيه كان ذو جملة قوية واضحة المعالم وبارزة جدا أولا هو اختار مقام الري منير او نهواند الري لو قلنا دو ري يعني تاني درجة في السلم الموسيقي معمول منها نهواند والنهواند هنا مقام زي ما قلنا عليه قبل كده حناي وعاطفي ورقيق وفي نفس الوقت حالم وحزين يصلح لمختلف المشاعر الانسانية ويصلح لها بنفس الدرجة في الحقيقة يعني ما قدرش اقول عليه حزين اكتر منه فرايحي ولا عاطفي اكتر منه جهم في بعض الحالات وهكذا يعني يعني في كل ما هتدور عليه هتلاقيه ميزة المهواندا او المينار انه قريب الصلة بمجموعة اخرى من المقامات زي مثلا ما هنشوف دلوقتي في بداية الصحراء هنلاقي انه الاستاذ ابراهيم حجاج بيبدأ بمقدمة وترية ثم بيدينا رتم ايقاع يعني وبيخش على مقام الحجاز الحجاز من بتغيير حرفين بس أو حرفه بس في المنير اللي هو بيشتغل فيه دي حرف بيبقى في مقام تاني شفتوا قد ايه الصله بين المنير والمقامات التانية قريبه ازاي اهم ما هيصادفنا هنا دلوقتي في البدايه وعلى مدار موسيقى الصحراء هيصادفنا الالات الخشبيه هي والوتريات لكن ظهور وسطوع الالات الخشبية وبالذات الابوة والفلوت ليه بقى؟ طبعا صحرة زي ما انتم عارفين النفخ آآ آآ صوت الريح اول الاشياء اللي اكتشف منها الانسان الموسيقى صوت الريح وهي بتفوت في الكهوف وبتفوت في الفجوات وبتفوت في المغارات وبتخبط في الشجر وحاجات بالشكل ده أقوله هنا ما فيه الشجر في صحرة فالمهم أن ارتبط النفخ بالحدى اللي هو الحداء غنى الصخراويون غنى الجمال يعني بالحس ده على طول بنحس ده من خلال سيطرة مطلقة وجميلة مطلقة وطلقة في الحقيقة كمان فيها طلاقة لآلات الخشب المختلفة من فلوت لأوب اللي هنقبلهم هنا لفاجوت وهو آلة غليظة من الآلات الخشبية دايما لو تفتكروا افلام والدزني هتلاقوها موجودة في فيها بكثرة وفي, وفي, وفي, وفي الاطفال لانها من اغراض الفاجوت الرئيسية برضو او من الادوار اللي بتبرع فيها قالت الفاجوت الادوار الكوميدية لانها طوب غليظ وفي نفس الوقت حناية مع فكرة الفاجوت هنا عند الاستاذ الراهيم حجاج مستعمل الفاجوت للمساعدة الرتمية اما عن الرتمة فهنتكلم عنه دلوقتي الارتام منتقل متنقلة ما بين معدود وحر معدود برضو اللي هو الابليب اللي اتكلمنا عنه قبلت الابليب اللي هو الثالث او الحر او اللي براحته بيعتمد على الاشاره المايستر هو اللي بيعد يعني وبيدي الاشارات اما الرتم المعدود فزي ما هنلاقي دلوقتي هيقدم لنا رتم 4 من 4 بيقول طم طم طم طم طم طم طم طم طم طم هتقولوا لي العده دي 3 هقول لكم لا ما هي في اطار واحد اثنين تلات اربعة طم طم طم طم واحد اثنين طم طم طم يعني مشي في الاطار بتاع اربعة من اربعة كونها تلاتة او اثنين او كده دي مش هتفرق معنا لان ده شكل الريتم تركيبه الريت مين اللي بيعمل الحركة دي اللي بتعملها الوتريات القسم الغليظ من الوتريات بتعملها زي ما قلنا بيتسيكاتو اللي هو العزف مقرن او العزف بالصباع على الوتريات دور الوتريات هنا دور شديد العمق وشديد السحر في نفس الوقت الحقيقة عمل منها كل ما يمكن أن يعمل من انها تصير جملة إلى انها تساعد على تركيب جملة إلى انها تشتغل كعامل تركيبي للرتم كل ما يمكن أن يعمله مع الوتريات عمله آآ آآ الإضافة الحقيقية كمان هنا دور التي القانون والعود التي القانون والعود غالبا غالبا يعني اللي كان بيعزف القانون ده ستايل عزف الـ الـ الـ الرائع عبد الفتاح منسي ده شكل عزفه ده اتقولوا عزفه واعتقد اللي كان بيعزف معاهم عود في هذه الفتره كان الأستاذنا الاستاذ جورج مثيل لانه من القلائل في وقته اللي كان بيعزف عود ويقرا نوطه ودخل مع اوركسترات ولا كونشيرتوهات عود وحنقدمها في حلقات قادمة هنلاقي تنوع زي ما قلنا في الارتام ما بين رتم القافلة او رتم حدى الجمال المتهادي في الصحراء الى ارتم اسرع ولتكن وقع حواف الخيل الى ارتام الظل اذا كان يقصد عربية الصحراء الفتاة العربية فهنلاقي مسيتها يمكن اللي هو كان متصورها ظل هنلاقي مجموعة مختلفة من الارتام الحرة قد تصور شروقا او غروبا في الصحراء خلوا بالكوا بقى من جمله بتقول جملة في الـ في في اذا فئنا نقول الحركه الثانيه من حركه لانها مستقله يعني بتقول ايه بتبتدي كده ت <تصفيق> لما بقول لكم دي انا اقصد اقول ترارته ليه لان ده نظام في الوتريات طريقة عزل اسمها السلطاتو السلطاتو يمسكه القسو ينططوه عن وطن فيعمل را, را مثلا يعني ده رسم لريتم شديد الرشاقة والجمال مجبوعا بنصف الوتريات الاعلى اللي هو الكمانجات بتقول جملة يا جماعة مش ممكن رقتها ولا جمالها ولا شعريتها ولا حلاوتها خالص وجملة متأسمة لوحديها الى مجموعة اقسام ثلاث اربع اقسام وكل قسم بينه وبين الثاني نفس يعني كده صغير نفس طبعا محدث بيتنفسه ده نفس كده بنقول عليه يعني اصطلاحا يعني سكاتة صغيرة ريت خلوا بالكم للجملة دي لانها من احلى كتب في الموسيقى العربية التي وزعت بشكل عام المهم بينهي استاذ مبراهيم حجاج مقطوعة الرائعة السخراء بينهيها بمرس هنا دور الفجوت واضح جدا في بداية هذا المرس على فكرة علشان اللي يحب يسمع صوت الفجوت منفردا حيعرفه هذا المرس قد يكون يقصد بي هذه المرأة العربية وقد يكون يقصد بجلال جلال الصخراء وقد يكون نفسه يعمل افلة حلوة المهم نحقق حقق التلاتة اعتقد مما قلناه يمكن دلوقتي ان احنا نبص ونستمتع ونتأمل مع موسيقارنا ابراهيم حجاج عمله الرائع عربيه الصحراء واللي انا نفسي اسميها الصحراء